فيها أيضا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة آل موسى وآل هارون لأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كانوا أخوي من الأب ولا من الأم من الأب والأم طيب لماذا قال قال هارون لموسى يبنا أمة لا تأخذ بلحية ولا برأس ها؟ نعم هذا الاستعطاء ويستدقاء يعني منه يسترق لعله يليه معه تحمله الملائكة يعني هذا التبوت مع هذا الملك تحمله الملائكة والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور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 وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أيضا أحد حملة العرش وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبتح صلاة الليل يذكرهم فيقول اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صحاب المستقيم لأن كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب وإسرافيل بما فيه حياة الأرض صح؟ ميكائيل بما فيه حياة الأرض القدر والنبات وإسرافيل بما فيه حياة الأجساء فإنه إذا نفغ في الصور خرجت للرواح وحلت في أجسادها وهناك ملائكة آخرون موكلون بعشياء مثل مالك موكل في النار نعم كما يقول النار يا مالك ليقضي علينا رب، ومنهم خازن الجنة ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة إسرائيل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 إن في ذلك لا آية لماذا نصبناها أو لماذا جاءت منصوبة لأن اسم إن مؤخر اسم إن مؤخر واللام لام التوكيد تدخل على المتأخذ من اسم إن أو خبرها ف... فقوله إن في ذلك لا آية لكم أي إن في إتيان التابوت تحمله الملائكة لا لكم تدل على أن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت أحق منهم بالملكية نعم لكن قال إن كنتم مؤمنين وإن لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسٍ وماتوا وهم فاسقون أو كافرون وهم كافرون المهم أن المؤمن هو الذي ينتبه بالآيات الآيات الكونية والآيات الشرعية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 عقول فقط وأن أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله رأيه بل باطل لأن الله يقول جاعل للملائكة رسلا ولي أجلها والنبي صلى الله عليه وسلم رعى جبريل على خلقته أو على صورة التي خلق علي عليها له ست مئة جناح قد سد الأفق الله أكبر ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود ها؟ نعم ها اللي ذكرناه هذا اي ذكرناه نعم لا لكنه مشهور مشهور أما تبغى ما ثبت لكنه مصدر بهذا عند أهل العلم نعم بلعتهم ويقيم فيهم الأمر والنهل و... فقالوا لنبيهم آه... نعم قالوا لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ظلوت ملك واتعرفوا أن يكون ظلوت ملك عليهم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 قال فلما فصل طالوت بالجنود فصل بهم اي مشاهدهم وانفصل عن مكانه بالجنود جمع جند وهم الجيش المقاتلون على انهم يقاتلون في سبيل الله لانقاذ ديارهم وابنائهم قال فلما فصل طالوت بالجنود وكان رجلا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 إن الله مقتليكم بنهر أي مختبركم به فمن شرب منه فمن فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فصابوا ثلاثة أقسام يعني جعل لهم ثلاث حالات من شرب حتى يروى يقول فليس مني وأما وأنا منه بريء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 يعني فإنه قد يكون مني، نعم، لأن الغرفة قليلة، وقد يحتاج الإنسان إليها، يضطر إليها ليبل ريقه، فتبين ف الآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات، الأولى طلاق، الذي ليشكو من إذا شربوا من؟ حتى يروه، حتى يروه فليس من.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 لصحبة طالوت لم ينفصلوا عنه أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوا بل فالفق على النهر وقالوا ما لنا ولي القتال نعم والذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت طيب فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لهم بجذوت وجنود وهم الذين شربوا وغيرهم يكونوا قد قالوا ذلك جبنا وذعرا جبنا وذعرا وأما إذا قلنا هو الذي نعمل معه فلس جبنا منهم بل هم سجعان لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي، وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين، والذين مع داود مع الملك هارو كانوا من بني من بني إسرائيل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة أي لا قدرة، وأن مقاتلاتنا له فوق طاقتنا. وقولهم لنا اليوم الهدي للعهد أي العهود العهد الحضوري أما في المستقبل فجائز أن يكون في فيهم طاقة إما لأنه راح يمدنا ب... بعدد أو أولئك يضعفون لكن اليوم ليس لنا طاقة بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهذا يؤيد قول من قال إن الذين قالوا لا طاقة نبي جلوته جنوده جميع الجند الذين شربوا ولين ما شربوا قال الذين يظنون أنهم ملاق الله يظنون بمعنى يتيقنون لأن الظن قد يراد به اليقين وإن كان الأصل في الظن الرجحات لكن هنا المراد به اليقين أنهم ملاقوا الله متى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 ها تكثيرية كم من فئة يعني ما أكثر الفئات القليلة التي تغلب فئات كثيرة هل لها نظير في هذه الآيات في القرآن ما؟ لا لا ما شاهد من ما شاهد على كم إلا أن الفئات القليلة تغلب الفئة الكثير قد كانت لكم آية في فئتين ها التقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم همثيهم رأي العين والله يعيد من صيح من يشاء إن في ذلك العبرة لأولى الصار فهم يرونهم همثيهم رأي العين مع ذلك أنصرهم الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته علينا لكنها هي في علم الله مصلحة عظيمة لكن في النهاية والحمد لله صارت الغلبة للمسلمين وغلبهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم غنائم كثيرة جدا الحاصل كم من فئات قليلة مؤمنه ولم هو شرط ليس بشرط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 يا فضلك، فائته أنهم وقتنوا هؤلاء وثبتوهم كم من فئة قليلة وألف فئة كثيرة هذا باعتبار الأمور المشهودة والله مع الصابرين باعتبار الأمور المعلومة لأن ما يثوى ما تشاهد لكن تعرف آثارها لكن كم من فئة قليلة تشاهد ولا لا؟ غالبت فئة القليلة الكثيرة تشاهد فثبتوهم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 ما الذي بذل في هذه الطاعة بذل أغلى ما يملك وهي نفسه يعرض رغبته لسيوف القوم ابتعى عوج الله وامثال لأمره صبر على عن معصية الله فلم يفر حين لاق العدو بل ثبت كفيه صبر عن إيش؟ معصية الله صبر على أقدار الله نعم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 أنتم تقاتلون وأملون دراجات العلى من الجنة وهؤلاء يقاتلون وللعزة بالله لا يرضون من الله ذلك بل قتلهم في النار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أبو سفيان في غزوة واحد يوم بيوم بدر والحرب سجال قالوا له لا سوى قتلانا في الجنة وقالت لكم في النار وهل بينهما مساواة؟ أبدا فرق عظيم فأين استجال بيننا وبينكم المهم أن قول هؤلاء الفئة المؤمنة التي تظن ملاقات الله حصل فيها التثبيت من جهتين من جهة مشهودة ومن جهة معلومة تدرك بأثارها المشهودة كم من فئة قليلة من غرفة قليلة بإذن الله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 وثلاغ الجمعان ورأوا أنفسهم مستضعفين ودائما يكون نصر الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم الذين يرون أنهم مستضعفون لما ضرزوا لجالة وجنه ما على قوتهم بل لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين طلبوا ثلاث أمور نعم قالوا ربنا أفضل علينا وصبرا يعني املأ قلوبنا به والإفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا يعني اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا نهرب وربما يراد بالأقدام ما هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا المطلوب الثالث النتيجة من هذا الغازم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 نكاية العدو أما القتال عن حمية وعصبية وقومية فهذا قتال فاشد وهذا لو شئتم ورجعتوا إلى التاريخ لعلمتم هذا من الذي حرر فلسطين في من جيوش النصارى صراح الجين صلاح دين أيوبي وقد قيل إنه ليس بعربي ومن الذي أراد أن يحرر فلسطين من حفنة اليهود ها العرب ولكن ما حرروها؟ حررها هي أخذتهم بالنكال والعقوبات عدة مرات لأنهم لا يقاتلون عن عقيدة يقاتلون لقومية يستوي فيها الملحد واليهودي والنصراني والمسلم وكل من انضاف إلى العروبة لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إيمان وقالوا نحن نقاتل اليهود لا لأنهم يهود ونحن عرب لكن نقاتلهم لأنهم كفار ونحن مسلمون لو أن الأمر كذلك لحق لنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم يعني أنتم بوصفكم الإيماني والإسلامي لا لأنكم عرب لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أما وأنتم تقاتلون لأنكم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء الجدر ولكن من فوق من الأفق حتى يقضوا عليكم أعرفتم الآن هنا يقول هؤلاء الفئة يقولنا لما لاقوا العدو وانصرنا على القوم الكافرين ما هو على قوم لأنهم أعداؤنا فقط ولكن لأنهم قوم كافرون فأجاب الله عز وجل دعاءه لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المفتقر إليه أنت افتقر إلى الله واسطق في افتقارك إليه واعتقد أنه لا حول لك ولا قوة وأن الأمر كله بيد الله وثق بأن الله سيجيبك لكن المشكل أنها ندع الله وكأننا غير مفتقرين إلى إلى هذا الدعاء كأننا في استغناء عنه أو كأن دعانا أمر أمر روتيني كما يقولون كل يوم يقول بين سنتين رب اغفر لي ورحمني واحدني وارزقني وعافني كل يوم يقول هل نحن نشعر ونحن الله بهذا أننا مفتقرون إلى هذه الأمور وأنا نسأل الله حقيقة هذه الأمور إلا من نعم إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله لكن قليل وهذا قليل أكثر الناس يقوله ولذلك يعرف النجاس بين سنتين بالزمن لا بالقوة نعم لو يست على طول بالثاني قال حافظني ما قرتهن كليهن فالحاقل إذا صدقت مع الله عز وجل في اللطوء إليه وثقة به فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المطرين هؤلاء القوم استجاب الله جوعهم فهزمواهم بإذن الله لا بح بحولهم وقوتهم ولكن بإذن الله تعالى الكوني أو الشرعي، هاه؟ الكوني، وقد قال الكوني والشرعي، لكن يا الكوني أظهر. هزمهم بإذن الله. هذا هؤلاء الجنود الكثيرة، الذين لما شاهدوهم على طول قال لا طاقة لان لا طاقة لان الجملة وجنوده، لكن هزمهم بإذن الله. وقاتل لا داود جالوت، داود وش اللي جالوت؟ من جنود طالوت من جنود لكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا شجاعا يقال إن جالوت طلب البراس طلب البراس قال من يبارز لأن هذا جالوت قائد جبار عنيد قوي فخرج إليه داود يقال إنه خرج إليه بمقلاع تعرفون المقلاع؟ لا لا ها؟ لا لا. لا؟ لا لا. ها؟ المقلاع عفارة عن حبل في وسطه قبة القبة هذه حق فيها حجر حجر كالبيضة مثلا ثم يونيبها الإنسان يونيبه كذا كذا ثم يحرفه السداء يطلق أحد الطرفين ويوقف الطرف الآخر بيده إذا قال هكذا خرجت الحجر وضربت اللي قدامه نعم على غلط المجني. لما خرج إليه المقلع يقول هك أن هذا الرجل الخبيث جالوت غضب والصشاة غضبا. وقال تطلع إلي بمقلع وأنا يعني الشجاع المقدام ولكنه قال به هكذا فسج رأسه فسقط ثم احتز رأسه وأتابه إلى طالوت. نعم هذه كيفية القتل نحن ليس لنا فيها كبير فائدة صح ولا لا هنا فيها كبير فائدة ليس لنا فيها كبير فائدة ولذلك ما وصلت الله القتل قال قتل داود جالوت والمقصود الغاية وقد حصل قتل داود وجالوت وأظنكم تعلمون أنه إذا قتل القائد ها؟ إن هزم الجند إن هزم الجند ولهذا صاحب الشيطان في أرحد وش قال قال إن محمدا قد قتل علشان يرعب القوم يصرفون حتى في الصيد يمكن في الأخوان اللي يصطادون إذا جاءت الضبا الضبا عادة يكون لها قائد وإحدى قدامهم تقول إذا جاء الصياد ما يرحي المؤخر يقتل القائد فإذا قتل القائد خلاص تفرق الأذول تفرق الله الجملة حتى يعني حسب اللي شاهدوا حتى يطلعون واحد يكون قائد بدله سبحان الله كذلك الطيور انظر إلى فرق الطير تجد أنه بد أن يكون يقدمها قائد إذا قتل القائد تفرق يعني معناه أمكان يقضع عليه لما قتل داود جالوت تبين عند القوم قدرة جالوت على قلب دوور وسجاعته وأنه أهل لأن يكون ملكا أهل لأن يكون ملكا فقيل إن طالور سوجه بنته وتنازل له عن الملك. وهذا طبعا من من أخطار بن قد يكون كذلك وقد لا يكون. المهم أن الملك آل بعد طالوت إلى من إلى داو سواء تنازل عن أو توفى الله عز وجل الله أعلم المهم أن الملك آل إلى داو ولهذا قال الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة آتاه الله أعط... آتاه بمعنى أعطاه أعطاه الله الملك والحكمة الملك طبعا ليس الملك المطلق على كل شيء لأن الملك المطلق على كل شيء لله الواحد القهار. لكن الملك في هذا الجانب من الأرض فقط والحكمة الحكمة قيل إنها الوحي وقيل إنه الزبور لاجتماله على الحكمة لأن الله يقول وآتينا زبورا وعلى كل حال أعطاه أعطى الله داود أمرين عظيمين أحدهما به سياسة الدنيا والثاني به سياسة الدنيا والدين الدنيا الملك والدين, والدين والدنيا الحكمة ثم قال وعلمه مما يشاء ما علمه كل شيء علم داود مما يشاء ومما علمه وعلمناه صنع تلبوس لكم ليدحسنكم من بأسكم علمه الله تعالى مما يشاء لأن كل أحد لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله والله أخرجكم من بطنماتكم من لا تعلمون شيئا فكل ما علمناه من معقول أو محسوس فإنهم من الله عز وجل ولولا ذلك ما مشينا شبرا قال وعلمه مما يشاء أي من الذي يشاءه والآية هنا عامة ولكننا يمكن أن نقول ومما علمه صنعة الدروح صنعة لبس لكم صنعة لبس لكم طيب وعلمه ما شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض دفع وفي قراءة دفاع وهي سبعية ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وهنا الإعراب دفع الله دفع مصدر مضاف إلى فاعله والناس مفعول به وبعضهم بدل منه وببعض متعلق بدفع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعض أين خبر المبتدا؟ محذوف تقديره موجود. يعني لولا أن ندفع الله الناس بعضهم ببعض الموجود هو يدفع الكافرين بالمؤمنين فيقاتلون في سبيل الله حتى يقوم دين الله ويدفع الكفار بعضهم ببعض حتى لا يسيطر أحد الطرفين على الأرض ما ظنكم مثل الآن ولد الناس ما يسمى بالدولتين العظميين لو كانت السيطرة لإحداهما لطقت وسيطرتها الأرض ولكن الله عز وجل جعل هذه القوة لها مقابل يدافعها ويمنعها ويخيفها وإلا لفزت الأرض وبما لا تفسد استمع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوان وبيع وصلوات ومساجد الكربية الله كثيرة هذا هو الفساد الحقيقي في الأرض ليس الفساد أن تأتي العواصف وتسقط الثمار أو تأتي الفيضانات وتهدم البناء وتغرق الزرور هذا لا شك أنهم فساد لكن الفساد الحقيقي أن يقضى على دين الله ومعالم دين الله لهدم الصوامع وبئة وصلوات ومساجد كرفية اسم الله الكثير وهذا وقع ولا لا نعم الأمم الطاغية الكافرة لما استولت على بلاد المسلمين هل أبقى في المساجد والمؤذنين يؤذنون ويقعون اسم الله أبداً انظروا إلى البلاد التي سيطر عليها الكفر سيطر على الكفر منعوه منعوه من إقامة دين الله نعم وهم عن الكفار يتظاهرون ويكبرون أجسامهم بأنهم أصحاب الحردية ورذو مقرطية وكذبوا فيما قال ولكنها دعوة فقول الشيطان لآدم إني لكما لمن ناصفين والحاصل أن الله عز وجل يبين في هذه الآية ولو لا دفع الله الناس بعضا من بعض لفزدت الأرض بماذا بطمس معالم الدين وحلول معالم الكفر والمعاصي هذا هذا هو الفساد الحقيقي ولكنه يراد بالآية ما هو أعم من ذلك افساد الديار هدم البناء اغراق الزروع احراقها على ايد المتسلطين كل هذا داخل ولكن الله ذو فضل على العالمين فحمى بعضهم ببعض ذو فضل اي صاحب فضل والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثير على العالمين أي كلهم ولا على العالمين على العالمين أي كل الخلق فلله تعالى عليهم فضل وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ذو فضل على جميع الخلق الكافر من أين له الرزق هو الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأجرا أنهار وفجر العيون أعمل الكافر لا من الذي فعل ذلك ومن الذي انتبع به الكافر والمسلم إذن فالله عز وجل له فضل على العالمين كلهم كل العالمين له فضل عليهم لكن فضله على المؤمن يمتد إلى الآخرة وفضله على الكافر ينقطع بالموت، وتأمل قوله تعالى في في المؤمنين المتقين حيث قال عنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى. طيب وهل في الجنة موتة أولى؟ لا، لكن لما كانت الجنة للمتقين من فضل فمتدة. حتى في الدنيا هم في جنة حتى في الدنيا المتقى في جنة لأن الله يقول من عمل صالحا من ذاكرا الأنثى وهو مؤمن أمين. فلا نحيانا حياة طيبة ذوقوا يا إخواني طعم هذا ذوقوا طعم التقوى تكون في جنة الدنيا المنتدة إلى جنة الآخرة وعند الموت أنا ينتقلون إلى جنة إذن صدق أنهم لم يذوقوا فيها الموت إلا إيش؟ الموتة الأولى فقط لما حبس شيخ سامن تنية رحمه الله وأغلق عليه باب الحبس قال ما يصنع أعدائي بي يعني أي شيء يصنعون ما يصنع أعدائي بي إن جنتي في صدري إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة يقول إن قتلوني ففهنا شهيد وإن حبسوني فاسحبث خلوه أختبي بالله عز وجل عن الناس وأعمر أوقات بطاعة الله وإن فولي فصيح أصيح في أرض الله وأتفكروا في آيات الله عز وجل لكن الشاهد يقول رحمه الله إن جنتي في صدري وهكذا المؤمن وجد تجد والله إنه لا يمر بالإنسان ساعات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم سعداء أحيانا يمر بك ساعات يعني تذهل كل شيء وأحيانا على الغفلة والشيطان يجينا من كل جانب ويزجي لنا بعض الأشياء من الدنيا وننسى هذا والقلوب مثل الأرض أو أشد تأثرا من الأرض إذا وقف عنها المطر يبست وإذا تدارك عليها المطر رويت وأنبثت بل القلوب أشد لأن القلوب نساء الله سلامه زيغها قريب جدا زيغها قريب جدا فهي كسفينة في الأموات إذا لم يتدارك الإنسان ويثبت المراسي غرقت فالحاصل أن الله عز وجل ذو فضل على العالمين في الدنيا والآخرة بالنسبة لمن؟ للمؤمنين وفي الدنيا فقط بالنسبة للكافرين ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق آيات الله تعالى الشرعية ولا الكونية الضارة يشمل أمرين آيات الله الكونية نخبرك بها وتشاهد وتعتبر والشرعية اللي هي القرآن نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم والله سبحانه وتعالى يتلو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله تعالى الكونية والشرعية ما يكون عبرة للمعتبرين ثم هذه التلاوة هل يعتريها كذب كذب لا ولهذا لقلبي الحق أي مصطوبة بالحق لا يعتريها كذب دوج من الوجوه القصة الأخبارية من غير القرآن يمكن أن تكون كذبا لكن القرآن حق أي صدق ليس فيه مده ولا كذب وإنك لمن المرسلين الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وأكد هذا بإن واللم إنك لمن المرسلين بل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وفي قوله وإنك لمن المرسلين بعد قوله ذلك بالحق إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد شهدت برسالاته مطابقة ما أخبر به للواقع فإن الذي جرى لهؤلاء الملوى بني إسرائيل موجود له شواهد في كتب بني إسرائيل قال الله تعالى أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل والله أعلم هو أو نستمر الظوائد الظوائد ربما أنه جواق الأسئلة قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخره في هذا دليل على أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده لقوله فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم نشابهم وتدبر أحوالهم ورتبهم ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يمنع من لا يصف للحرب سواء كان مخذلا أو مرجفا أو ملحدا المهم الذي لا يصف للحرب يجب أن يمنع من أين يخذ لأنه قال فمن شرب منه فلا منه من صالح القتال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ما من فرقه رفلا بيده، فيجب أن يمنع من ليس بصالح ما الفرق بين المخذل ومرجف؟ المخذل هو الذي يخذل الجيش، يقول ما أنتم من تصري والمرجف هو الذي يهيب من العدو. فالأول يضعف والثاني يهيب من العدو. هذا الفرق بينهم. المخذل من يذكر صفة الضعف والمرجف من يذكر صفة القوة في العدو وكل منهم يجب أن نبعد هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب باختبار الدل وما يعرف الآن بال بالمناورات يجب أن نختبر قدرة الجند على التحمل والثبات والطاعة والأساليب الحربية الآن مأخوذة من هذا لكنها متطورة حسب الزمن ولها هي مأخوذة من هذا ومن فوائد الآيات الكريمة أن قال مبتليكم بنعافا فمن شر بيننا فلا سبل على تأتمري ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء القوم مع مع علم بأن طالوت صالح للملكية يقسم في شأنه لا ثلاث أقسام إلى ثلاث أقسام ومن فوائدها أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله أكثرهم لقوله فشربوا منه إلا قليلا منه وهذا أمر يشهد به الحال قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فالطائر قليل والمعاند كثير ومن فوائد الآيات الكريمة جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يقصد أو إذا لم يتربط عليه محسدة لأنهم قالوا حمك الله لا طاقة لنا لما بجلوت وجنودي وقد يقال إن هذا لا يدل على لا تدل عليه الآية وأنه وأن فيه دليلا على أن الش على أن الشباب في ذعر دائم ورعب بقولهم لا طاقة لن يوما بجالوته وجنوده ومن فوائدها ان من فوائد العيمان الصبر والتحمل قال الذين يظنون انهم ولا الله كمن من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة الله رب الله فالوث قال إني الله مفتليكم بنهر الى اخره استفار من هذه الالهات الكريمة مشروعية اختبار الجند لصبرهم وعدم صبرهم ضي و... ويشبه هذا ما يصنع اليوم ويسمى بالمناورات الحربية فان هذه المناورات عبارة عن تدريب واختبار للجند كيف ينفذون الخطة التي تعلموها ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده إما بالامتناع عن شيء محبوب وإما بالوقوع في شيء مكروه ليعلم سبحانه وتعالى صبرا ولهذا نظائر منها ما قصه الله تعالى عن بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد صيد الحوت في يوم السبت فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يعون شيئا فماذا صنعوا فعلوا حيلة هذه الحيلة هي أنهم وضعوا شباكا في يوم الجمعة فإذا جاء الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك ثم نشبت فيه فإذا كان يوم الأحد استخرجوها منه فكان في ذلك حيلة على محارم الله ولهذا انتقم الله منهم ووقع ذلك أيضا للصحابة رضي الله عنهم في إيش في الصيد هنا حرم عليهم وهم في حال الإحرام فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك هنا هذا النهر ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وصاروا عطاشا فقال لهم نبيهم من شرب منه فليس مني ومن لم طعم فإنه مني إلا من أغترف ورفة بيده ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم لقوله هنا إلا من أغترف ورفة بيده يعني لا بد أن للنجاة من الموت ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على الجبرية من قوله فمن شرب إلا من اغترف ومنه أيضا من فوائد الآية الكريمة أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى لقوله فشرب منه إلا قليلا منهم ثم قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في هذا دليل على أن من الناس من يكون مرجفا أو مخذلا والفرق بين المرجف والمخذل أن المرجف هو الذي يذكر قوة العدو فيرجف بهم والمخذل هو الذي يقول إن إننا لا نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف نفسه هنا قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده هؤلاء مخذلون أو المرجفون مخذلون وفي نفس الوقت أيضا مرجفون لأنهم يقولون لا طاقتنا بهم لأنهم أعظموا منا وأقوى ومن فوائد الآية الكريمة أن اليقين يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجاء لقولهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله مع اليقين قالوا هذا القول وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغيرهم سبق أنهم قالوه لغيرهم لما قال أولئك لا طاقة لنا بجلوة وجنود ردوا, ردوا عليهم وفي هذه الآية الكريمة إثبات ملاقات الله لقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وقد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقد استدل بها بعض أهل السنة على إثبات رؤية الله عز وجل قلنا ملاقات لا تصدق إلا إذا رأى كل من المتلاقين صاحبه وهذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة إذا لا يزم من الملاقات الرؤية. ومن فوائدها أن الظن يأتي في محل يقين بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين من ينتهي يا عبد الله ها؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله لأنه ليس الظن هنا بمعنى الشيء الراجح إذ أن ملاقات الله يجب أن يؤمن بالإنسان قطعا ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره هؤلاء الموقنون بأنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدر فإن غزوة بدر فئة قليلة غلبت فئة كثيرة و... وقد يكون العكس قد تغلب... قد تغلب الفئة الكثيرة قد تغلب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معها كما في غزوة حنين نعم لكن لسبب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء أن يقيده بإذن الله أو بمشيئة الله أو ما أشبه ذلك لقولهم في إذن الله. الله ومنها إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى وقد مر علينا أنه ينقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي في هذه الآية. إذن كوني ولا شرعي كوني وفي قوله تعالى عن السحرة وما هم بظاذين به من أحد إلا بإذن الله كوني أيضا وفي قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يعلم به الله هذا الشرع أيضا طيب قال ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والله مع الصابرين ومنها إثبات المعية لله عز وجل لقوله والله مع الصابرين فإن قلت هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين مع أنه في آيات أخرى أثبت الله معيته لعموم الناس فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في سبت أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يرجل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم هذا عام وقال ما يكون من نجوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة لله وسادسهم ولا أبنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فما هو الجواب قلنا الجواب أن هذه المعية خاصة وتلك معية عامة والمعية التي أعرفها الله نفسه منها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي التعييد، ومنها ما هو لبيان الإحاطة والشمول فالذي يقتضي التعييد مثل والله مع الصابرين إنني معكم أسما وأرى لا تحزن إن الله معنا وأمثلة أكثيرة والذي أخطر التهديد مثل قوله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالات من القول وكان الله بما أعمله محيطا والتي للعموم مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فإن قلت أه؟ الإحاطة. الإحاطة. لا لا. أنتين ها هي الشمورية الإحاطة. فيقول سأ ما الجمع بين إثبات المعية لله عز وجل وإثبات العلوب له. فالجواب أنه لا تناقض بينهما. إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها. بل هو معنا وهو في السماء كما نقول القمر معنا والقطب معنا والثرية معنا وما أشبه ذلك معنها في السماء طيب والله مع الصابرين قوله مع الصابرين تشمل الصبر على قتل الله وعلى طاعته أنه عن مصيتي ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي الإنسان عند الشدائد أن يلجأ إلى الله عز وجل لأن هنا لما برزوا والتقى جمعان لجأوا إلى الله قالوا ربنا أفر علينا صبرا ومن فائدها أيضا أن التجاء الإنسان إلى الله سبب لنجاحه لأنه قال بعد ذلك فهازموهم بإذن الله وأن اعتماد الإنسان على نفسه واعتداده بها سبب لخذلانه ويوم حلين إذ آجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت وهذا مشهد عظيم في الواقع فإن كثير من الناس إذا أطار الله سبحانه وتعالى نعمه في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من حوله وقوته وكسبه وهذا لا شك أنه خطأ عظيم بل هو من عند الله هو الذي به عليك فانظر إلى الأصل لا إلى الفرع والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل هذا خطأ في العقل والتفكير ولذلك يجب عليك إذا أنعم الله عليك نعم أن تسني على الله بها لسانك وتعترف له بها بقلبك وتقوم بطاعته في جوارحك نعم ومن فوائد الآية الكريمة اضطرار الإنسان إلى تثبيت قدمه على طاعة الله لقوله وثبت أقدامنا ضد تذبية الأقدام الفرار ولا شك أن الفرار حين يلتق الصفان من كبائد الذنوب ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يكون سببا للإجابة لقوله وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا على أعدائنا على القوم الكافرين كأنهم يقولون انصرنا عليهم من أجل كفرهم, من أجل كفرهم وهذا في غاية ما يكون من البعد عن العصبية والحمية يعني ما طلبنا أن تصرنا عليهم إلا لأنهم كافرون ثم قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت إلى أخره في هذا دليل على ما عشرنا إليه من قبل أن اللجوء إلى الله تعالى سبب للنجاح وأن الإعجاب بالنفس سبب لعكس للخذلان ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إضافة الحوادث إلى الله عز وجل وإن كان من فعل الإنسان بقوله فهزموهم هذا فعلهم لكن بإذن الله فالله هو الذي أذن انتصار هؤلاء وخذان هؤلاء ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل قتل داود قتل داود قالوا طيب ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ لا لا لأن قال من قبل ألم ترى إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ففيه دليل على أن داود من بني إسرائيل وأنه بعد موسى أيضا لأن قال ألم ترى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى وكان داود من بينهم ومن فوائدها أيضا شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث قتل جالوت حين برز له والشجاعة عند مبارزة لها أهمية عظيمة لأنه إذا قتل المبارز أمان جنده لا شك أنه يجعل في قلوبهم الوهم والرعب ولكن هل يجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من برزه؟ ه، يجوز؟ هه، لماذا أجود أن نختدعه؟ والخداع ليس بجيد، لأن المقام مقام حرب، وكل منهما يريد أن يقتل صاحبهم، فلا حرج أن يدخل، أن يخدعهم. ويذكر أن عمرو بن ود لما خرج لمبارزة علي بن أبي طالب صاحبه علي. وقال ما خرجت لأبادز رجلين فظن عمرو أن أحدا قد لحقه فالتفت فضربه علي نعم هذه خدعة لكنها جائزة لأنها لأن المقام مقام حرب هو يريد أن يقتلني بكل وسيلة ومن فوائد الآية الكريمة أن داود عليه الصلاة والسلام أوتي الملك والنبوة لقوله وآتاه الله الملك والحكمة طيب و و ومن فوائدها أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله لقوله وعلمه مما يشاء فالنبي نفسه ليس عالما لا يعلم الغيب ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله وعلمه مما يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصل حلار ومن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا لفسدت الأرض وبماذا تفسد تفسد بالمعاصي وترك الواجبات كما يدل عليه قوله تعالى ولولا تف الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر اسم الله كثيرة ومن فائدها إثبات حكمة الله حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسد الأرض لأنه لا معارض لهم ولكن الله عز وجل يعارض هذا بهذا واعتبر هذا الآن في قوة الأمم الكافرة الآن ما ظنكم لو كان لأحد هذه الدول الكبرى القوة المطلعة على الدولة الأخرى ل كانت تبتسمها وتبتسم غيرها أيضا ولكن الله تَعْلَ هذه لها قوة وهذه لها قوة ليدفع بعضهم ببعض ومنها أن المعاص وعدم بُوَّة العبادة سبب للفساد كان قلنا إن فساد الأرض بُويا في آيات أخرى وهو كذلك فإن هدم فإن بيوت العبادة لا شك أنه من الفساد في الأرض طيب والمنع من العبادة أشد وأولى ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أيضا فيها اسمه ومنها إثبات فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين حتى الكفار اي حتى الكفار لكن فضل الله على الكفار فضل خاص في الدنيا فقط أما في الآخرة فيعاملهم بماذا؟ بالعجل الدنيا يعاملهم بالفضل وأما في الآخرة فإنه يعاملهم بالعدل طيب هذا بالنسبة للكفار أما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا وفي الآخرة ثم قال سهالة تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين في هذا إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية لأن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي القرآن وفيها أن الله تعالى يتلو على نبيه يتلو على نبيه ما أوحاه إليه لقوله نتلوها عليك بالحق ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل جبريل, ها؟ جبريل. أقرأ في آث في آية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه فجبريل أتوى عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن القرآن كله حق كله حق من الله ونازل بالحق لأن البف قول بالحق للمصاحبة والملابس أيضا فهو نازل من دلائل حقا وهو كذلك مشتمل على الحق فلم يكذب على الله وليس فيه كذب في أخباره ولا جور في أحكامه فالأحكام كلها عدل وأخباره كلها صدق ومن فوائدها إثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإنك لا المرسلين ومنها أن هناك رسلا آخرين غير الرسول لقوله لا من المرسلين ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين إذ لا نبي بعدهم هذا ما هيسترون من من فوائد هذه الآيات الكريمة، مع أنها عند التعمل تحتمل معاني أكثر من ذلك. نعم. ما؟, ما بعد جاء السؤال. ثم قال تعالى تلك الرسل متدرّس اليوم. هاه؟ درس الجين. درس الجين مناقش إن شاء الله. بدك. كيف؟ الحكمة هي الوحي اللي اوحاه الله إليه الوحي سواء كان سنة أو كان الزبور الذي اوحاه الله إليه ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال تلك الرسل أتعنا باسم إشارة. وأشار إلى الرسل بإشارة المؤنث لأنه جمع تكسير وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيس فعله والإشارة إليه قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب والعراب مذكر ولا مذكر لكن لما جمع جمع تفسير صح تأنيفه طيب هنا تلك الرسل الإشارة إشارة مؤنث وإلا لقال أولئك الرسل فعلي نقول أشار إليهم إشارة المؤنث لأن جمع التفسير يجوز تأنيثه طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا لفظيا نعم تلك الرسل المشار إليه هنا هم الرسل الذين دل عليهم قوله وإنك لمن المرسلين فاضلنا بعضهم على بعض يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض أفضل من بعض في الوحي وأفضل من بعض في الأتباء وأفضل من بعض في الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات انتبه طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذه صريحة في أن الرسل يتفاضلون أتفاع الرسل يتفاضلون نعم أتفاع الرسل أيضا يتفاضلون قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقوله منهم أي من الرسل من كلم الله وهذا الجملة السنفية لبيان وجه من أوجه التفضيل وقوله من كلم الله ولا الله الله الله الله فاعل على أن الكلام واقع من الله مثل من كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله كلمه في مكان أعلى من المكان الذي كلم موسى فيه فموسى كلم وهو في الأرض ومحمد عليه الصلاة والسلام كلم وهو فوق السماء السابع وقوله ورافع بعضهم درجات قوله رفع معطوف على اي شيء منهم من كلام الله يعني ومنهم من رفع بعضهم درجات ومنهم من رفع بعضهم درجات نشوف لو قلنا انها معطوفة على فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك الرسل رفع بعضهم درجات أه؟ يصح وهذا أقرب من التكلف لأن يقول منهم من كلم الله ومنهم من رفع بعضهم كان يقول ومنهم من رفعه درجات نعم وعلى كل حال فإنها إن كانت معطوفة على فضلنا فإنها لا يصح أن تكون معطوفة على صلة الموصول كلم وإن كان معطوف على كلم ففيها وجه لكن أول أوضح وقول رفع بعضهم درجات يعني على بعض فمثل محمد عليه الصلاة والسلام له الدرجة الوسيلة له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وهكذا وهذا رفض بلا شك درجات قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتينا أي أعطينا وهذا الإيتاء شرعي ولا ولا ولا قدري شرعي قدر شرعي. شرعي. أتيناه آتينا عيسى بن معا عيسى بن مريم البيانات لأن المؤتة وهو الإنجيل أو الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أمور شرعية لكن فيها أيضا أمور كونية إذا فهو إيتاء شرعي وكوني. آتيناه البينات يعني الآيات البينات الدال على أنه رسول الله فمنها الانجيل، ومنها أنه يبرع الأكمهة والأبرص ومنها أنه يحيي الموتى بإذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم. ففيها آيتان تحيي الموتى وتخرج الموتى فهو يحييهم قبل أن يدفنوا ويخرجهم من من قبورهم بعد الدفن قال وايدناه بروح القدس ايدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس اختلف المفسرون بروح القدس ما المراد بها فقيل المراد بها ما معه من العلم المطهر الاتي من عند الله والعلم أو الوحي يسمى روحا، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال بعض المفسرين المراد بروح القدس جبريل. كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فروح القدس هو جبريل. أيداه أيد الله إسحٰه به حيث كان معه يقويه في. مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية وأيدناه بروح القدس وأيا كان فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الكرام الذين هم من أول العزل وهو مؤيد بما معه من الوحي ومؤيد أيضا بجبري لا سأتشر الناس طيب قال وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتت ال الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا لو شاء الله مقتت عندنا أن لو تحتاج إلى جواب وشاء تحتاج إلى مفعول فأين جواب لو لا مقتت هذا جواب لو لو شاء الله مقتتال وأين مفعول شاء محدود تقتيره ولو شاء الله أن لا الذين من بعدهم مقتتلو فيكون الجواب محدوداً دل عليه جواب الشرط وقوله ولو شاء الله مقت